بوك تو ديفيد السيت اي ديفيد تسعة وتسعون تسعة وتسعون روديتالين حالة الاضافة حالة الاضافة قطكة نموية برياتوكا. قطة صديقتي قطة صديقتي كوتشيتو نا مويا پرياتل كلب صديقي كلب صديقي ألعاب أطفالي. ألعاب أطفالي. هذا معطف زميلي هذا معطف زميلي تفا إكوات نا مويتا كوليشكا هذه سياره زميلتي هذه سياره زميلتي تفا إرابوتا نا كوليجي هذا شغل زميلي هذا شغل زميلي копчето на риzata се скъса. زرът на къмисит пад инкъта. زرът ал къмис пад инкъта. ключът на гаража كمبيوتر المدير متعطل كمبيوتر المدير متعطل من هم والدا البنت من هم والدا البنت كاكتا كيف اصل الى منزل والديها كيف أصل إلى منزل والديها؟ كشتة إفكرايا نا أوليسة المنزل يقع في آخر الشارع المنزل يقع في آخر الشارع كاك سي كازوا نا شويصاريا؟ ما اسمو عاصمة سويسرة؟ Ма есем асимът суисра Какво е заглавието на книгата? Махуа онуен Как се казват децата на съседите? Махия асмау Koga e vacancesiata na detcata? متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ Koga e priemnyt chas na lekara? ما هي اوقات عمل الطبيب؟ Kakvo e rabotno متى يفتح المتحف؟ متى يفتح المتحف؟